وبين سبب تاليف الكتاب وعرفنا انه قائم على ثلاثة اسباب السبب الأول وهو لما بلغت وصلت اليه رتبة الأدب إلى هذه المزية التي ذكر بعضا من كلام السلف فيما يتعلق بها وذكر سبعه آثار بين فيها رحم الله تعالى ان السلف قد جمع بين العلم والأدب بالقدم وطالب الادب على على العلم وان كان العلم والان سيان كما سياتي ان شاء الله تعالى والسبب الثاني أن ما ذلك مفصلاته خفية بمعنى أنه على جهة التفصيل يحتاج إلى الى تفصيل اذا عرف حسن الأدب بدلاله العقل والشرع واتفقت عليه كما قال رحمه الله تعالى الاراء والالسنه على شكر اهلي حينئذ الأدب على جهه الاجمال يحتاج إلى الى بيان يحتاج الى تفصيل ما المراد بالادب وما انواعه وما حقيقته ثم فيما يتعلق به أدب العالم ما هو المراد به وادب المتعلم كذلك ما المراد به ثم هو على جهه التفصيل يحتاج إلى الى بيان والسبب الثالث احتياجي الطلبة إليه وعسري تكرار توقيفهم عليه فلهذه هذه الأسباب الثلاث هذه الأسباب الثلاثه هي التي دعت المصنف رحمه الله تعالى الى ان يجمع هذا المختصر فيما يتعلق بادم العالم والمتعلم والكلام في الأدب وكلام اهل العلم فيما يتعلق بحقيقته وانواعه كثير جدا ولابد من ذكر شيء مما ذكره أهل العلم وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في المدارج جملة من من ذلك فنختصر كلامه رحمه الله تعالى ونزيد عليه ما لبد منه سبق معنا أن الأدب له معنى في اللغة وله معنى في للصلاح وأن استعمال الأدب لما دل عليه العقل والشرع والعرف كذلك هذه الامور الثلاثه قد اجتمعت على أن الأدب حسن فالادب في اللغة كما مر الظرف وحسن التناول يقال أدب كحسنا يعني ادب فعل ماضي والادب هذا مصدر الادب بفتحتين فتح الهمزه والدان هذا مصدر واما ادب فهذا فعل وقيل ادب وادب وجهان فيه والمشهور هو هو الكسر فيقال ادب كحسن فهو اديب جاء على وزن فعيل لان ظرفه ياتي على على ظريف واذا كان على نعي ظرف على وزن فعيل اسم الفاعل منه صفه مشبهه على وزن فعيل وكذلك ادب ياتي على على اديب ويجمع على ادبا ويقال أدبه علمهم اذا التاديب ياتي بمعنى التعليم والأدب ياتي بمعنى بمعنى العلم فمن تعلم حينئذ هو يتعلم الأدب ومن عرف حقيقة العلم حينئذ عرف حقيقة الأدب ومن امتثل العلم فقد امتثل الأدب اذا هو في لسان العرب ادبه بمعنى علمه هكذا قال في القاموس ادبه علمه فتادب حينئذن الادب والعلم سيان بهذا الاعتبار وجاء في المطلع الأدب بفتح الهمزه والدال مصدر ادب الرجل بكسر الدال وضمها لغة اذا ذكر اللغتين ذكر اللغتين اذا صار أديبا في خلق أو علم اذا صار اديبا في خلق او علم فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به اصيغه لانه ياتي على وزن فعله وياتي على وزن فعله ان يدمتع فيه في الامران وذلك إذا صار اديبا في خلق او علم والخلق بضم الخاء واللام صوره الانسان الباطنه صوره الانسان الباطنه الانسان فنقاه الله عز وجل من جسد وروح أو مركب منهما حينئذ الروح أمر باطن والجسد امر امر ظاهر فالظاهر يسمى خلقا والباطن يسمى خلقا وكل منهما يحتاج الى الى تحسين وكل منهما يحتاج الى الى تاديب فالخلق يحتاج الى تاديب باعتبار القول والفعل الصادر عنه وكذلك الباطن ومحله القلب يحتاج الى الى تاديب والى تعليم اذا الخلق صورة الانسان الباطنه وبفتح الخاء صورته وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب الأدب الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد وقال ما يحمد اما من جهه الشرع وإما من جهه العرف وقد عرفنا انه لا تعارض بينه ما دل عليه الشرع وبين ما دل عليه العرف في مقام الأدب فقد يكون الأمر يحكم عليه بكونه من الادب أن يفعل كذا أو أن يقول كذا ومرده الى إلى العرف مرده الى الى العرف فالعرف حينئذ نكون محكما ما لم يكن فيه خلاف لل للشرع اذا ما يحمد من قول او فعل والذي يحمد إما ان يكون من جهة الشرع بأن اثنى على فاعله أو على قائله أو حث على القول او على على وما لم يرد به الشرع ووكل الامر إلى العرف حينئذ نقول العرف محكم والعاده محكمه وعبر بعضهم عنه عن الأدب بانه الاخذ بمكارم الاخلاق الاخذ بمكارم الأخلاق يعني العمل بكل ما دل عليه الشرع والعقل والعرف بأنه من من الاخلاق وكذلك الأخلاق وعرفنا في ما سبق ان الاخلاق والاداب والدين والعلم كلها مترادفه أو متقاربه فلذلك الاداب والاخلاق متقاربه فلذلك الاخذ بما كارم هذا يعتبر من حقيقة الأدب وقيل الأدب الوقوف مع المستحسنات يعني ما حسنه شرع وكذلك ما حسنه العرف وكذلك ما حسنه العقل اذا لا تضارب بين محسنات الشرع وبين محسنات العرف في في هذا المقام وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن بمن دونك هذا أدب من الآداب ليس هو كل الادب وليس هو كل الادب انما الأدب هو الاخذ ب بمكارم الاخلاق وقال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بين الغلو والجفاء حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان هكذا اورده صاحب المنازل قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من احسن الحدود هذا من أحسن الحدود حفظ الحد بين الغلو والجفاء يعني الوسط وسط بين طرفي الخلق الوسط بين طرفي حكم الشرعي لأن الغلو في الدين معلوم أنه من من المحرمات اذا ما الواجب على العبد هو الوسط فلا جفاء ولا ولا غلوة فلا يتجاوز الطرفين لا في الجفاء ولا في ما يقابلهم فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء وقلة الادب هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الانحراف الى أحد طرفين الغلو والجفاء هو قلة الأدب يعني من تلبس بالغلو فهو قليل الادب ومن تلبس بالجفاء فهو قليل الأدب ومتى يتمسك بالادب حينئذ ما كان وسطا بين الغلو والجفاء قال والادب الوقوف في الوسط بين الطرفين وهذا الحكم شامل لجميع احكام الشريعه لان الغلو يتعلق بماذا بجميع المسائل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا مطلقا عاما اياكم والغلو اياكم هذه صيغه تحذير تدل عند اهل الأصول على على التحريم ثم قال والغلو إياكم الغلوة واتى ال الداله على الجنس على الاستغراق على العموم حينئذ جميع انواع الغلو محرمه ويقابل الغلو الجفاء حينئذ كل منهما يعتبر محرما الوسط الوقوف بين الأمرين في الاحكام الشرعيه هو الاخذ بالادب وهو الأخذ به بالعلم لانه لا يتوصل إلى معرفة الوسطيه بين الطرفين إلا بالعلم الشرعي فالامتثال حينئذ نكون للعلم الشرعي وهو كذلك عين الأدب قال والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها بمعنى أنه يؤدي الصلاه ولا يقصر في في صلاته حينئذ انقصر صلاه جفاء وان اتى بالصلاه وزياده عليها حينئذ يكون ماذا يكون غلو اذا الوسط في إقامة الصلاه أن يقيمها على الوجه الشرعي فلا جفاء بان يقصر في الواجبات والسنن والأركان وكذلك لا يغلو فلا يزيد عما جاء به به شرعه حينئذ الادب هو الاخذ بالوسط هذا يدلك على أن مفهوم الأدب عند أهل العلم ليس هو بمغاير عن العلم بل هو عين العلم يتعلم الأمر فيمتثل يتعلم أن هذا منهي عنه بالشرع في فيمتثل فالامتثال هو هو الادب هو هو الادب فان لم يمتثل اما لغلو واما لجفاء ولذلك قال فلا يقصروا بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له فكلاهما عدوان فالذي يقيم الصلاه ويقصر فيها فالذي ياتي بالصلاه ويقصر فيها فقد اعتدى حينئذ التقصير يسمى ماذا يسمى عدوانا وقد حرم الله عز وجل العدوان والذي ياتي بالصلاه ويزيد فيها فقد غلا وحينئذ يسمى ماذا يسمى عدوانا اذا التقصير في اداء الصلاة عدوان والزيادة على الصلاة وما جاء به شرع كذلك عدوان وكلاهما قلة ادب مع البار جل جل وعلا كما سياتي فيما يتعلق بانواع الأدب قال فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين وإذا قال الله عز وجل أنه لا لا يحب كذا حينئذ دل على أنه على أنه ليس مما يتقرب به إليه جل وعلا والله يحب المتقين فتقوى عباده والله يحب المحسنين فلاحسان عباده والله لا يحب المعتدين فالعدوان مبغوض من البار جل وعلا اذا كل ما احبه فهو عباده فهو عباده به يكون من الأدب وكل ما لم يحبه جل وعلا ودل النص على أنه يبغضه فالاخذ به من قلت من قله الادب والله لا يحب المعتدين قال والعدوان هو سوء الأدب العدوان هو سوء الادب اذا الامتثال هو الأدب وهذا كما ذكرت لك تجعله معك بأن الأدب ليس مغايرا للعلم قد يظن الظان ان الادب امر مكمل للواجبات او مكمل لاجتناب المحرمات لا الأدب منه واجب ومنه مستحب منه واجب وهو امتثال الواجبات والكفر عن المنهيات ومنه مستحب وهو البعد عن المكروهات اجتنابها وكذلك الاتيان بالمستحبات ثم ما يتعلق من الاخلاق التي هي خارجة عن عن ذلك وقال بعض السلف دين الله بين الغاني فيه والجافي عنه وكذلك هذا أجمع عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه اما أنه يخرج عن الدين بتقصير اما خروجا كليا واما خروجا جزئيا وإما أنه يزيد في الدين فيخرج منه كذلك ولذلك الخوارج غلوا في الدين فخرجوا منه على القول الصحيح بانهم كفار وغلوا في الدين فخرجوا منه إلى البدعة على قول من يرى انهم ليس ليس بكفار اذا الغلو يفضي إلى البدعه والغلو يغضي إلى الى المروق من من الدين كذلك التقصير قد يغضي إلى البدعه وقد يؤدي إلى الكفر قد يترك واجبا ويكون حينئذ قد كفر بالله العظيم كما لو ترك الصلاة ولو كان معتقدا لي لوجوبها قال بعض سلف دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه فإن الطرفين من العدوان الضار وعلى هذا الحد قال ابن قيم وعلى هذا الحد السابق الذي قال إنه من أحسن الحدود وهو قول صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء حفظ هذا التعريف الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء لمعرفة ضرر العدوان قال ابن قيم على هذا الحد فحقيقه الأدب هي العدل حقيقة الأدب هي العدل ولا سبيل الى معرفه العدل الا بالشرع لا سبيل الى معرفه العدل إلا بالشرع حينئذ نقول هذا يدل على ان الادب هو العدل وما احال فيه الى العرف نقول هذا احال الشارع فيه بمعنى ان من الأحكام الشرعيه ما بينها الشارع احدها وبين حقيقتها ومنها ما احال فيه الحكم الى العرف كقوله تعالى واشرهن ها قال بالمعروف ما هو المعروف هذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاحوال يعني ما تعارف عليه الناس فهنا احال الى ماذا إلى العرف حينئذ هو من حيث اللازم يكون حكم شرعيا به بهذا الاعتبار ومن هنا جعل اهل العلم أن الحقائق على ثلاثه اقسام حقائق لغويه وحقائق شرعيه وحقائق عرفيه بمعنى ان المراد فيه إلى العرف وهي معتبره كذلك في في الاحكام الشرعيه واعلم ان تعلم الادب وحسن ان تعلم الاداب وحسن السمت والقصد والحياء والصيره هذا مطلوب شرعا وعرفا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة المصنف رحمه الله في ما ذكر في المقدم ذكر سبعه آثار وقلنا قد دبج المقدمه بقوله وانك لعلى خلق عظيم ودل ذلك على أنه قد جمع بين الأمرين فلو ذكر آيات تتعلق به بالاداب فهو اولى لأن الاصل أن يثق الحكم الشرعي والاداب الشرعيه من الكتاب والسنة هنئذ ينظر في بما جاء به الكتاب والسنة ولكن يعتذر له بانه قد ذكر ايه هي اصل في في هذا الباب وهي قوله جل وعلا انك لن على خلق عظيم ومره تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك مجاهد لعلا خلق عظيم لعلا دين عظيم دل ذلك على أن الدين أطلق عليه البارجه لو على بانه خلق وصفه بكونه عظيم وهنا الايه وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوم انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره ادبوهم وعلموهم وهذه ادبوهم علموهم يعني فسر ماذا فسر قوم انفسكم اهليكم نارا ما المراد به كونه يقي اهله من النار أن يعلموهم لانهم اذا تعلموا ماذا حصل حصل امتثال الواجبات والبعد عن عن المنهيات ومعلوم أن الله تعالى جعل للنار سببا موصلا إليه وجعل لي الجنه سببا موصلا إليه فالسبب الموصل إلى النار هو المعصية سواء كانت بترك الواجبات أو بفعل المنهيات وكلاهما سبب للوصول الى النار وجعل للجنه سببا موصلا إلى, إلى الجنة وهو الطاعه ولذلك يتقابلان يتقابل المعصيه والطاعه فمن عصى حينئذ ما إلى النار إلا ان شاء الله إلا إن كانت معصيته شرك والكفر حينئذ لا يكون من اهل حينئذ نكون من اهل النار على على جهه التابيد ومن عداه في قد يدخل النار وقد لا لا يدخل وانما نحكم بما اظهره الله عز وجل لنا في الكتاب والسنه فمن عصى ومات على معصيته دون توبه حينئذ يخشى عليه دخول النار وأما إذا كان قد ارتكب شركا أو كفرا اكبر حينئذ نقطع بأنه من أهلي من أهل النار وجعل الطاعه التي هي التوحيد وما دونه سبب موصلا إلى الى الجنه اذا قول ابن عباس في قول قوم انفسكم مهلككم نارا ادبوهم وعلموهم وعطف التعليم على الأدب من عطف التفسير لأننا عرفنا ان الادب هو العلم والعلم هو الادب فحينئذ قول ادبوهم علموهم يعني فسر ادبوهم بقوله ماذا علموهم فالاخذ بالعلم هو عين الأدب وهذه اللفظه مؤذنه بالاجتماع يعني الأدب أدب مؤذنه به بالاجتماع فالادب اجتماع خصال الخير في العبد ولن تكون خصال الخير مجتمعه في العبد إلا إذا تعلم احكام البالي جنوا على وعى وعرف دينه على جهة التفصيل ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس مادبه لماذا سمي مادبه اخذا من من الادب لان الادب يدل على ماذا يدل على الاجتماع يعني هذه الماده همزه والدال والبا تدل على على الاجتماع فالمأدبة هي الطعام الذي يرسم عليه الناس قال ابن قي يم علم الأدب تبع علم الادب ولم يعرف الادب فرق بين بين النوعين الأدب على جهة العموم وعلم الأدب على جهه الخصوص ما المراد بعلم الأدب الذي يذكره أهل اللغة قال علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب يعني يتعلق بماذا باللسان بالظاهر وهو امر دنيوي يعني الأدب قد يكون في الدين وقد يكون في امور الدنيا هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين الفاظه وصيانته عن الخطا والخلل وهو شعبة من الأدب العام اذا فرق بين ان يعرف الادب وبين أن يعرف علم الأدب علم الأدب هذا الذي هو نوع من انواع علوم اللغه هذا يتعلق به بعلم اللسان يعني إصلاح اللسان عن الخطأ سواء كان الخطأ الذي يتعلق باللفظ بالتركيب او ما يتعلق بالصرف و النحو نحو ذلك او ما يتعلق بالمعاني وهذا يتعلق به فقه اللغه مثلا والبيان حينئذ نقول اصابه مواقع الكلام هذه تؤخذ من من علم الادب أو علم جليل إذا أريد به إصابة الحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا اذا إذا اذا استعمل البيان في احقاق الحق فهو خير يحمد عليه وإذا استعمل البيان وما اوتي من فصاحة في تزيين الباطل فهو, فهو مذموم اذا له جهتان قد يكون على جهة الحق وقد يكون على جهة الباطل بحسب ما يقصد به من التزيين فان زين الحق فهو حق إن زين الباطن فهو فهو باطن علم الأدب أخص من من مطلق الأدب لانه يتعلق به باللسان ثم هو علم دنيوي بحت الا إذا نوى به الطاعه بان يقصد به احقاق الحق قال والادب ثلاثه انواع هذا مما ينبغي نعتني به الطالب الأدب ثلاثه انواع أدب مع الله عز وجل وله صور وادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وله صور وأدب مع خلقه يعني خلق الله عز وجل الادب ليس متعلقا به بالخلق ومعالي الامور ومكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال هذه كما تكون مع الخلق كذلك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا في حياته أو بعد موته عليه الصلاة والسلام ثم أدب يجب علينا ولو كنا لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأدب مع سنته كما كما سياتي وكذلك أدب مع مع الله عز وجل هذه ثلاثة أنواع قد دل عليها دليل الكتاب والسنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا شارحا لهذه الانواع الثلاثه فالادب مع الله ثلاثه انواع أحدها صيانه معاملته أن يشوبها بنقيصة صيانه ما صان يصون الصون إذا حمى يحمي حماية والصون بمعنى بمعنى الحمايه اذا صيانه معاملته وهل العبد يعامل ربه هل يعامله معامله نعم ما هي هذه المعامله بامتثال احكامه انت تعامل ربك اذا ناد المنادي حي على الصلاة فتقوم هذه معامله منك لله عز وجل كونك تشرع في الصلاه حتى تختم الصلاه وتخرج منها هذه معامله لله عز وجل حينئذ اما ان تقع على الوجه الحسن واما ان تقع على وجه النقص فحماية معاملة العبد لربه في امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وايقاع كل منهما على وجه الكمال على وجه الكمال ولذلك قال صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصه فايقاع ذلك على وجه الكمال يعتبر غايه في في الادب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام فعرفه وسئل عن الإيمان فعرفه وسئل عن الاحسان فقال أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذه المنزله منزلة المراقبة كما هو مقرر في محله أن المراد به على وجه التحقيق أن المراد بها هو كمال شرطي صحة العباده مر معنا بالأمس ان العباده هذه موقوفه على شرطين انت خلفاه او تخلف احدهما فالصلاه ففالعباده لا لا تصح فالعباده لا تصح وهما الإخلاص والمتابعة ولا شك أنك لو تاملت يا طالب العلم أن الإخلاص قد يقع على وجه الكمال وقد يقع على وجه النقص والمتابعة قد تقع على وجه الكمال وقد تقع على وجه النقص ثم النقص قد يخرج به المرء من الإسلام كذلك إذا انتفى الاخلاص من العباده مطلقا فليس بموحد ليس بمسلم لماذا لأن الاخلاص إذا انتفى بالكلية اصل الإخلاص هو أصل التوحيد ولذلك التوحيد هو ماذا هو إفراد الله تعالى بالعباده وهذا هو تعريف الاخلاص فإذا انتفى الاخلاص خرج المرء من الدين اذا قد ينتفي الشرط الأول اصره فيخرج به من المله وهذا خطير وقد يوجد الاصل ويحكم عليه بكونه مسلما لكن يقع فيه النقص فكمال الاخلاص من الاحسان والمتابعة كذلك قد تنتفي كليا لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لا في قليل ولا في كثير هذا كافر ليس بمسلم لماذا لأن الله تعالى امر بالتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك لا يؤمنون يعني انتفى الايمان من اصله الى ان يحصل التحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إذا اذا لم يحكم به بالشرع كتابا وسنه حينئذ لا, لا يقال بانه مسلم قد انتفى عنده الاخلاص والمتابعه وقد يوجد اصل المتابعة لكن يقع في بدعه فلا يخرج بالبدعه عن عن اصل المله اذا هذان الشرطان مما ينبغي العناية بتحقيق كل منهما الكمال فيهما هو الاحسان الكمال في تحقيق الاخلاص هو الاحسان والكمال في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحسان فمن جمع بين الكمالين فقد تحققت عنده المرتبه الثالثه من مراتب الدين وهي الاحسان لان الانسان يرتقي يدخل في الاسلام ثم قد لا يدخل في الايمان فيبقى مسلما وكذلك ثم قد يرتقي بعمله الصالح ويرتنيب المنهيات حينئذ يدخل مرتبه الإيمان قد لا يصل إلى مرتبة الإحسان لانه قد دق عنده شيء من التقصير فيما يتعلق بالاخلاص والمتابعه فاذا حقق كمال الإخلاص وكمال المتابعة حينئذ ارتقى إلى المرتبة الثالثه وهي وهي الاحسان اذا صيانه معاملته أن يشوبها بنقيصه هذا يتعلق بالاخلاص والمتابعه بان يوقع عباداته على وجه الكمال ليتحقق له منزلة الاحسان قال الثاني من انواع الأدب مع الله عز وجل صيانه قلبه أن يلتفت الى الى غيره هذه داخله في النوع الأول لأن النوع الأول صيانه معاملته ولا شك ان المعامله تكون بالباطن وتكون ب بالظاهر القلب لا يلتفت إلى غير الله عز وجل فلا يتعلق بمخلوق البت هذا كمال أو لا كمال فإذا تعلق القلب بغير الله عز وجل حينئذ يكون قد نقص ادبه مع الله عز وجل ثم التعلق له اوجه قد يتعلق بغير الله عز وجل فيخرج من المله كمن يتعلق بالمقبورين ممن نسمون بالاولياء فيستغيث بهم ويلوذ بهم الى غير الى آخر ما يذكره ارباب الشرك حينئذ هذا تعلق بالمقبره فخرج من المله وقد يتعلق بسبب من الاسباب المباحه فلا يخرج به عن المله اذا التعلق يختلف وان تعلق شيئا وكيل ات كما جاء في الحديث اذا صيانه قلبه حماية القلب ان يلتفت الى غيره بل لا يلتفت الا الى الله عز وجل الثالث صيانه ارادته ان تتعلق بما يمقتك عليه صيانه الاراده هذا قبل العمل يعني لا يريد لا يحدث نفسه بشيء يخالف ما نهى الله عز وجل عنه او ما امر الله تعالى به يخالف حكم الله عز وجل عنيدنا الإرادة قبل العمل يعني فضلا عن أن يعمل بما يخالف شرع الله عز وجل هو لا يريد لا يريد ذلك فلا يتعلق قلبه بشيء البت فهذه الثلاثه الامور التي ذكرها رحمه الله تعالى مما يتعلق بالظاهر ومنها ما يتعلق به بالباطن والثاني والثالث عند التأمل داخل في في الاول لأن المعامله يدخل فيها القلب وما يتعلق به من اعمال واحوال ومقامات وكذلك يدخل فيها ما يتعلق بارادتي ما سوى البالي جل وعلا فهذه الانواع الثلاثه هي الأدب مع الله عز وجل فهي عيل الأدب مع الله عز وجل وقال ابن عطاء الأدب الوقوف مع المستحسنات فقيل له وما معناه فقال أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلىنا سرا وعلىلن هذا يحتمل امرين اما أنه أراد بالسر والعلن الظاهر والباطن وإما أنه أراد بماذا السر والعلن ما يكون علنا يعني ما يراه الخلق وما يكون بينه وبين الله عز وجل لانه وجد من العبيد من يفرق إذا اذا رأى الناس حين اذا قد زين وتزين واظهر عملا لم يكن عليه شانه فيما إذا خلى بربه جل وعلا اذا قد يحصل التفاوت بين السر والعلم اذا قال أن تعامله سبحانه بالادب سرا وعلىن حنيد لا يريد إلا الله عز وجل سواء أظهر عمله أو أنه اسر به وقال ابن المبارك من كلام رحمه الله تعالى نحن إلى قليل من الادب احوج منا إلى كثير من العلم وهذه العبارات تحمل عن السلف فيما يفسر العلم بالمسائل كما مر معنا فانهم يريدون بالعلم هنا المسائل وإلا لو اراد به العلم الذي توجب العمل فهو عين الادب فهو عين الادب وكلما اكثر المرء من العلم الذي يعمل به فهل هو خير ام شر خير لا شك انه هو خير إذا تعلم واكثر من العلم الشرعي ومعرفة ما اراد الله عز وجل ويعمل به هل يزهد في ذلك جواب لا وانما مت يزهد اذا كان ليس له هم إلا الا ان يجمع فقط حينئذ يصير خزينا فقط يجمع فيه كما يدخل فيه في الجهاز الكمبيوتر ما الفائده من ذلك العلم لا فائده منه بل يكون حجة على على العبد ولا يكون حجة له ولذلك قال المبارك نحن إلى قليل من الأدب يعني إلى علم نعمل به ولو قل نحن احوج اليه من علم كثير لا نعمل به هل هذا حق ام باطل هذا حق علم قليل يعمل به المرء خير له من علم كثير لا يعمل به لأن هذا العلم الذي هو قليل وعمل به هذا علم نافع واما العلم الكثير الذي لا يعمل به هذا علم ضار ليس بنافع قد عرفنا ان ان العلم ولو كان علما يتعلق بالكتاب والسنة من حفظ كتاب الله تعالى وادراك معانيه وتفسير الفاظه وكذلك حفظ السنه وما يتعلق بمعانيها وحفظ الفاظها كل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكن معه عمل لأن القران ما أنزل من أجل أن يتلا فقط إنما انزل من اجل أن يعمل به ما ارسل الرسل من أجل أن يكون النبي مرسلا إلى القوم كذا وكذا ثم لا عمل اذا الفائده والحكمه من انزال الكتب هو العمل بها والحكمة والفائده من ارسال وبعث الرسل هو أن يطاع فإذا لم يكن طاع عمل الفائده ولذلك قلنا هذا من المرجحات في كون من نحى شريعه الاسلام انه ليس بمسلم لانه قد ابطل الحكمه التي من أجلها انزل الله عز وجل الكتب وبعث بها الرسل اذ كيف يقال بانه مسلم ثم هو لا يعمل بشيء لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اذا نفهم مراد السلف بهذه الالفاظ على هذا النحو فالعلم ولو كان علم الكتاب والسنه الا يتوج بعمل فلا بركه فيه بل هو علم ضار لا ينفع ولذلك طالب العلم يحاسب نفسه ابتداء لا ينتظر أنه حتى ينتهي من العلم فيجلس للتعليم ثم بعد ذلك يحاسب نفسه لا قد ياتيك الموت انت في اول امرك فاذا تعلمت مساله اعمل بها مباشرة بلغك حديث اعمل به مباشره بلغك آية وتفسير واعمل بها مباشرة لا تؤجل فالعلم حينئذ يكون عاجلا والعمل يكون عاجلا انما يكون ماذا إلاهمه يكون عاجلا فتعمل بما علمت والا صار حجه عليك صار حجة عليك ولا يذكر الرجل لمجرد العلم لا يذكر الرجل لا تقل فلان ما شاء الله تبارك الطالب علم جيد إلا إذا علمت لابد من العلم أن ترى عليه أثر العلم فان لم ترى يحرم عليك وإلا صرت كاذبا أن تزكي شخصا ولم يكن ثم جمع بين العلم والعمل نحن إلى قليل من الأدب احوج منا إلى كثير من العلم وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن انفع الأدب ما انفع الأدب فقال التفقه في الدين اذا الأدب هو هو العلم والفقه والفقه والعلم هو هو الادب لا فرق بينهما البت فقال رحمه الله تعالى التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك التفقه في الدين هذا يدخل فيه الزهد في الدنيا ويدخل فيه المعرفة بما لله عليك لأن أصل الفقه كما قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى لما سئل عن الفقه قال معرفة النفس ما لها وما عليها وهذا حق صواب ما تعريف الفقه قال معرفة النفس ما لها وما عليها اه الفقه معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه هذا فقه ولا شك هذا فقه ولا شك إذا تبنينا رأيا لن نأتي ونحارب الأراء الاخرى هذا حق وهذا هذا حق هذا له مقامه وهذا له مقامه لكن الفقه بالمعنى الأعم كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين المراد به التفقه في الدين كله لا فرق بين العقيدة والفروع والأصول الاصول والعلميات والعمليات ولا العمليات النفس ما لها وما عليها ما لها من الواجبات والمستحبات الباطنه والظاهرة سواء كانت لها من جهه ما يسمى بالعقيده أو بالأصول أو ما يسمى بالفروع وما عليها مما يخرجها من الدين ومن البدع المنهيات إلى الى اخره سئل عن انفع الادبي فقال تفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك وقال سهل القوم استعان بالله على مراد الله وصبروا لله على اداء الله القوم يعني بهم من يسمون بهم الصوفيه الأول كما سماهم بذلك الشاطبي في في الاعتصام وليس هم المتأخرين المتاخرين المتأخرين يغلب عليهم الشرك فليسوا بالمسلمين اصلا واما الاول الذين اعتنوا بتحقيق الزهدين ويسمى ويذكر من جملتهم الحسن البصري وسعيد المسيب النصيرين إلى آخره هؤلاء أئمة الدين ولو أطلق عليهم بأنهم الصوفية الأول هذا اطلاق في نظر لكن هذا المراد به اذا اذا اذا اطلق لفظ الصوفية على هؤلاء الأئمة فالمراد به انهم قد اعتنوا بتطهير الباطن وكثر كلامهم في هذا المنح ولا شك أن هذا حق لكن لابد أن ان يعرض كما مر كلام سفيان ثوري رحمه الله تعالى ان الميزان الاكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول قولا حينئذ لابد من عرضه على الكتاب والسنة وقد يقول قد يفعل فعلا فلابد من عرضه على الكتاب والسنه فلا تؤخذ الأقوال من العلماء هكذا دون نظر إلى دليل ولا تؤخذ الافعال هكذا عن العلماء النظر الى الا دليل لماذا لأن النسبة حينئذ تكون نسبة إلى الى الشرع تكون هذا حكم الله هذا القول أحبه الله هذا الفعل احبه الله والعالم قد يصيب في الاستنباط وقد لا لا يصيب اذا لا بد من ميزان نعرف به الحق من من الباطل ونعرف الصواب من من الخطا ليس عندنا ميزان ولله الحمد والمن الا الكتاب والسنه ومعرفه الحق لمن أراد الحق من اسهل ما ما يكون فالقوم السعانون بالله على مراد الله بمعنى أن الأدب يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الاجتهاد وإلى مجهدة نفس لا شك أن الدين والأخذ به هذا يحتاج الى الى جهاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفه الجنه بالمكاره يعني تكره النفس تريد الانفلات لا تريد ان تتقيد به بامر ما حينئذ تحتاج الى مجاهده وهو كذلك حينئذ المجاهده هذه لا يمكن أن يحال العبد فيها إلى نفسه لانه لو اعتمد على نفسه أنه يتادب بما اراد الله عز وجل حينئذ قد اوكل الى ضعف واذا كان كذلك فالواجب عليه أن يستعين بالله عز وجل فإذا اردت التفقه في الدين فاذا اردت تفقها في الدين فلا بد من معين ولا معين لك يا عبد الله إلا, الا الله عز وجل ولذلك الله عز وجل علمنا وامرنا ان نقرا في كل ركعه بقاعده من قواعد الدين من قواعد العبوديه لله عز وجل وهي قوله سبحانه ها اياك نعبد وإياك لستعين اياك نعبد ايلا نعبد الا اياك وهل تحققنا بهذا ثم هذه العباده لن تتحقق إلا بالاستعانه بالله عز وجل اذا نحن مامرون بقراءه هذه الايه وان نتدبر ما في هذه الايه وأن نعمل بها اذا لا يمكن أن يتحقق للعبد افراد الله عز وجل بالعباده والقيام بها الا اذا اعانه الله عز وجل واما اذا وكل الى نفسه عنيد لن يفعل شيئا البت اذا اياك نعبد واياك نستعين قال اهل العلم الاستعانه نوع من انواع العبادة فلماذا خصها البارج لوعلى دون ما سواها قالوا لانه لن تقوم العباده الا بمعانه البارج لوعلى اذا لابد ان يستحضر طالب العلم إذا اراد ان يتادب واذا اراد ان يتعلم واذا اراد ان يتقرب الى الله عز وجل أنه إذا وكل إلى نفسه فقد وكل الى ضعف لوحدك لا تستطيع لابد من معين وليس تم معين الا الله عز وجل ولذلك قال سهل القوم السعان بالله على مراد الله ما هو مراد الله فعل الواجبات وترك المنهيات لن يعينك على فعل الواجبات الا الله ولن يعينك على ترك المنهيات إلا الا الله اذا السعان بالله على مراد الله وصبروا لله على اذاب الله لماذا صبروا لأن هذه الاعمال تحتاج إلى الى مجاهده نفس حفة الجنة بالمكاره وحفه النار بالشهوات لانه اذا اراد الانفلات حينئذ سبيله إلى النار لأن الانفلات هو معنى المعصية وهو معنى أنه لا يقف مع حدود الله عز وجل واذا لم يكن كذلك حينئذ ماله الى الى النار وقال ابو نصر السراج الناس في الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدنيا فأكبر ادابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسمار الملوك واشعار العرى هذا الذي ذكرنا اولا سابقا أنه ماذا انه علم الأدب وعلم الأدب هذا علم دنيوي لانه يتعلق بماذا بالشعر والنثر ومسامرة أهل الشعر ونحو ذلك لكن قد يراد به طاعه الله تعالى ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما في البخاري وغيره إن من البيان لسحرا مع اختلاف العلم في تفسير هذا الحديث لكن الصواب وان يقال انه قد يكون السحر هنا في هذا المعنى وليس المراد به السحر الذي رتب عليه الحكم الشرعي بالكفر لمن تعلمه وعلمه وبالقاتل لمن فعل ذلك ليس هذا المراد لان ذاك انما هو استعانه بالشياطين لكن هذا المراد به المعنى اللغوي واذا كان كذلك فقد يستعان به على احقاق الحق فهو محمود وقد يستعان به على ابطال الحق فهو مذموم فهو مذموم اذا اهل الدنيا لهم أدب خاص بهم وهو ما يتعلق بعلم الأدب ولا يكون علما شرعيا إلا اذا نوى به الطاعه حينئذ ينوي فيكون الثواب على على النية أما في نفسه فهو على اصله واما اهل الدين فاكبر ادابهم في طهاره القلوب ومراعاه الاسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب وهذا كل داخل في صيانه معاملة العبد لربه من الوقوع في النقص كما ذكره رحمه الله تعالى مقيم سابقه لكن لهم نظر فيما يتعلق بالباطن بمعنى أن حديثهم في الباطن أكثر من حديث فيما يتعلق به في الظاهر ولذلك من أطلق عليهم الصوفية الأول كما مر معنا أكثر كلامهم فيما يتعلق به بطهاره الباطن واسرار الباطن لان هذا يحتاج الى تامل يحتاج الى تدبر وقد يذكر شيئا مما يتعلق بالتجارب ونحو ذلك فلذلك كثر كلامهم في ذلك فاكبر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت يعني الزمن في ألا يصرف لغير الله عز وجل اما في طاعته وإما فيما اباحه الله عز وجل دون اسراف اما في طاعه وإما فيما ابحه الله عز وجل لكن بقيد وهو انه لا يكون فيه اسراف وقلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب وقال السهل من قهر نفسه بالادب فهو يعبد الله بالاخلاص من قهر نفسه بالادب قهر نفسه يعني جاهد نفسه وغلب نفسه بالادب وامتثال ما أراد الله عز وجل منه بالتفقه في الدين والعمل بما أراد الله عز وجل اجادا وتركا فهو يعبد الله بالإخلاص على لله الدين الخالص حين يد تحقق عنده الاخلاص وقد عرفنا ان الاحسان من الأدب كما أن الإيمان من الأدب كما أن الإسلام من الأدب وحقيقة الاحسان هو كمال الاخلاص وكمال متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله ابن المبارك قد أكثر الناس القول في الأدب ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعن ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات والمراد بالرعونه الحمق لان النفس قد توصف بها بالحماقه إذا عرفت الحق فتركته فهي حماقه وإذا عرفت الباطل فارتكبته فهي فهي حماقة إذا معرفة النفس ما لها وما عليها ومعرفة رعونات النفس يعني ما تخالف فيه الحق حينئذ لا بد ان يقف معهم العبد قال ابن القيم رحمه الله وتامل احوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلها مشحونه بالادب قائمة به وقد ذكر جملة طويله جدا فيما يتعلق بخطاب نوح لربه وخطاب غيره من الانبياء لربهم جل وعلا وبين بعض المواضع الادبيه في في خطابهم فليرجع عليه في مدارج السالكين في هذا المقام قال ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك كمال العلم المتعلق بالشرع انما هو للانبياء كمال الامتثال والعمل بالعلم انما هو للانبياء فكل عبادة تتعلق بالباطن أو الظاهر فكمالها للانبياء كمالها لللانبياء قال ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته هذا شروع في بعض الامثله فيما يتعلق بالادب بالنوع الأول وهو الأدب مع الله عز وجل حينئذ اراد أن يمثل ببعض الأمثلة فقال ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد ادبا مع الله لانه اذا لم يكن يراك أحد فمن الذي يراك لم يراك أحد من البشر لكن الله عز وجل يراك اذا ادبا مع الله عز وجل ومن قبيل الأدب ومن باب الأدب أن يستر عورته ولذلك المذهب عند الحناب لانه يحرم إذا خلا أن يكشف عورته دون سبب اذا كشف العوره والمراد بها القبل والدبر اذا كشف ذلك لحاجه محل اجماعنا انه جائز واما إذا لم يكن لحاجه فهي محل نزاع خلاف والمذهب عندنا الحنابل أنه يحرم والصواب انه لا لا يحرم لكن من الأدب أن يستر عورته ولذلك أثر عن بعض السلف أنه إذا كان يغتسل لا يتعرى في رسنه وأثر ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه وإن كان خاليا لا يراه أحد ادبا مع الله عز وجل على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفته وقاره يعني الذي يتمكن في قلبه تتمكن هذه الأمور حين اذا يستحي يراه الله عز وجل وهو وهو متجرد عن لباسه وقال بعضهم الم الأدب الادب ظاهرا وباطنا فما اسا احد الادب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا وما أساء أحد ادب باطنا الا عوقبا باطنا وقال عبد الله ابن المبارك من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة وهذا قد يؤخذ من جهه التجربه واما كحكم شرعي فعينئذ المعصية تقول أختي اختي كما أن الطاعة تقول اختي اختي فالذي يفعل الطاعه ويستمر عليها فهذا الطاعه تولد الطاعه بمعنى انه يئنف يألف الطاعه فحينئذ تروق نفسه للطاعات فاذا فعل طاعه طاع حينئذ تريد أختها يعني تضم اليها غيرها واذا فعل المعصية وتجرع على الله عز وجل في المعصيه تتلوها معصية إلا ان يتوب فاذا تاب تاب الله عز وجل لكن إذا لم يتوب حينئذ المعصيه تنتظر بعد معصية ولذلك إذا فعل الفاعل المعصيه ولم يتوب وأخر التوبة فلينتظر بعد وقت قليل أن يقع في معصيه أخرى لكن اذا بادر بالتوبه حينئذ التوبه تجب ما ما قبلها ومن تهاون بالفرائض يعاقب بحرمان المعرفه وقيل الادب في العمل علامة قبول العمل قال ابن قيم رحمه الله تعالى وحقيقه الادب استعمال الخلق الجميل ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعه من الكمال من القوة الى الى الفعل فإن الله سبحانه هيئ الإنسان لقبول الكمال بما اعطاه من الأهلية والاستعداد يعني النفس وما يروق لها من مكارم الأخلاق لو لم تكن ممتثلة لو لم تكن متصفه بمكارم الأخلاق بل كانت منتصبه باضادها لكن فيها قبول هيئ الله عز وجل النفوس كلها لقبول الخير وكذلك خلقت عبادي حنفاء فإذا خلقوا على التوحيد حينئذ دل ذلك على أن لوازم التوحيد الأمر كذلك فيه فإذا كان الأمر كذلك فإذا لم يكن الإنسان متصفا بالاداب ما معنى هذا معناه أنه لن يتعدب أبدا قل لا عنده في نفسه ما يسمى بالقوه الكامنه كما قال نقيم رحمه الله تعالى فإذا أدب نفسه ومارس ذلك وجاهد لا من المجاهدة اما مباشره هكذا يقرا في الصبر ثم ينام الليل ويصبح الصباح اذا به من الصابرين لا لابد من ماذا لابد من تجربة ولابد من ممارسة ولابد بد من جهاد بعد ذلك يكون من الصابرين ويكون من المتقين ومن المحسنين إلى آخر الأوصاف التي هي محموده ولذلك قال فان الله سبحانه هيئ الانسان لقبول الكمال بما اعطاه من الأهلية وللسعاده هذا شأنه شأن جميع الصفات فانت إذا قلت في نفسك أنك لا تحفظ العلم لا انت تحفظ لكن تحتاج هذه القوة إلى الى تحريك هذا كلام قديم لمقيم رحمه الله تعالى قبل أن ياتي هؤلاء الذين أخذوا هذا العلم عن عن الغربي فقالوا الإنسان فيه ماذا في قوه كاملا فجر العملاق إلى اخره فصاروا ماذا صاروا يعطون الدورات هذه بالاموال مقيم يعطيكها مجانا هنا في مدارس سالكين أن النفسه فيه ماذا؟ فيه قوة كاملة سميها عملاقا سميها غير ذلك حينئذ اذا ما رسى معها الاداب الحقه قبل ذلك لكن يحتاج الى الى صابر ويحتاج إلى مجاهد فإن الله هيئ الإنسان لقبول الكمال مطلقا في الحفظ والفهم والطاعة والبعد عن الشر والمنهيات الى اخره انت مهيئ خلقك الله عز وجل مهيا ففيك قوه باطنه لكن تحتاج إلى الى تحريك بما اعطاه من الاهليه والاستعداد التي جعلها فيه كامنه كالنار في الزناد فالهمه ومكنه وعرفه وارشده وارسل اليه رسله وانزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي اهله بها لكماله إلى الفعل لأن المراه يكون متصفا بالقوه متصفا بالفعل كل فعل كل وصف فيك يا عبد الله مطلق الإنسان ولو كان كافرا مطلق الإنسان كل وصف يكون فيه إما بقوه واما بالفعل بقوه بمعنى أنه لم يتصف به لكنه صالح لان يتصف به فيحتاجي ماذا؟ معرفة ما هو الوصف وما هي اسبابه وما هي علاماته كيف يجاهد نفسه ثم العمل بذلك حين اذا يتصف به انتقل من القوة إلى الى الفعل وإذا كان كذلك حينئذ يحتاج إلى ما ذكره رحمه الله تعالى قال الله تعالى ونفسه وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النقيم رحمه الله تعالى فعبر عن خلق النفس بالتسويه للدلاله ونفس وما سواها فعبر عن خلق النفس بالتسويه للدلاله على الاعتدال والتمام سواها اذا ثمه تسويه بين امرين ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى النفس من حيث هي النفس من حيث هي يعني بقطع النظر عن الاسباب التي توصل الى الفجور أو إلى التقوى النفس قابلة إن عرضت عليها أسباب التقوى اتقت لله تعالى وإن عرضت عليها أسباب الفجور فجرت كذلك فهي قابلة يعني فيها وصف ولذلك كل صالح من الصالحين هو قابل للفجور صحيح ام لا كل صالح من الصالحين فهو قابل لي للفجور وكل فاجر من الفجر هو قابل للصلاح اذا ما, ما الامر نقول امر ان الله تعالى خلق النفس وجعل فيها قوة كامنه وهي القبول للتقوى والقبول للفجور ولذلك قال ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى وان ذلك نالها منه امتحانا واختبارا ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها قد افلح من زكاها والفلاح كلمة جامعه قيل هي أجمع كلمة في في لسان العرب لا كلمة بعدها وقيل غير ذلك يعني بعض الكلمات الزائده على هذا المعنى لكن بين البارجه لو على هنا واثبت الفلاح قد افلح قد هنا في هذا المقام تفيد التحقيق وهي من المؤكدات عند اهل البيان يعني هذا الحكم مؤكد قد أفلح من زكاها يعني المزكي المزكي وهذا الوصف وهذا التركيب جاء في سوره اخرى قد أفلح المؤمنون اذا من زكى المزكي هو المؤمن ورتب الفلاح عليها اذا قد أفلح المؤمنون غير المؤمنين ليس بمفلحي لماذا؟ لان ثم أمرين الامر الاول الحكم وهو الفلاح، والأمر الثاني المحكوم عليه، ومعلوم عند اهل الوصول ان الحكم المعلق بمشتق يدل على ماذا؟ على علليه الحكم، على علته، يعني اذا قيل قد أفلح المؤمنون، لماذا حكم الله تعالى بالفلاح لهم؟ لأنهم مؤمنون، من أين جئت بقولنا او بقولك لانه مؤمن لانه علق الحكم على المؤمنون وهو جمع لمؤمن ومؤمن هذا اسم فاعل ذات متصفه به بايمان اذا هل له احتراز الجواب نعم ولذلك قال في خاتمه الصوره انه لا يفلح الكافرون جاء بما دل عليه المنطق هنا قد أفلح من زكاها اذا الذي زكى نفسه فهو مفلح ومن لا يزكي نفسه بينا قد خاب من دساها قال ثم خصل بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بأدابه التي أدب بها رسله وانبياءه واولياءه وهي التقوى والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهره والباطنه إذا اطلقت التقوى دخل فيها الإسلام ودخل فيها الإيمان ودخل فيها الاحسان دخل فيه الشرع كله هذه لفظ التقوى والدين والإسلام والإيمان والفلاح ونحو ذلك اذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت شملت الدين كله فاذا قيل التقوى هنا يدخل الدين كله الاسلام كله الايمان والاحسان الى اخره ثم حكم بالشقائي على من دسها فاخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور والله سبحانه وتعالى اعلم والادب قال ابن القيم رحمه الله تعالى والادب هو الدين كله والأدب هو الدين كله هذه قاعده الادب هو الدين كله قال فان ستر العوره من الادب رجع الى الامثله السابقه فيما يتعلق بالنوع الأول وهو الأدب مع الله عز وجل قال فان ستر العورة من الأدب والوضوء من الأدب وغسل الجنابه من الأدب والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله عز وجل طاهرا قال ولهذا كان يس هذه امثله يعني والصلاه من الأدب والصوم من الأدب وبر الوالدين من الأدب الى آخر ما يذكر فيما امر الله تعالى به وترك الزنا من الأدب وترك الكذب من الأدب وترك سوء الظن بالمسلمين من الأدب هكذا فالدين كله هو الأدب والأدب هو الدين كله إذا لا فرق بين بين العبارتين قال ولهذا كانوا يستحبون يعني السلف أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه قال ابن قيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة الفقهاء يقولون ومنها ستر العورة يعني من الشروط منها ستر العوره وهذا اخص مما أمر الله عز وجل به لأن الله تعالى أمر بماذا بأخذ الزينه ويهما اهم ستر العوره ام اخذ الزينه اخذ الزينه اهم اذا لماذا نقتصر على اجتهاد بعض الفقهاء فانما نرجع إلى ماذا الى ما عبر به البارز العلوي فنقول منها ها اخذ الزينه ومنه واجب ومنه مستحب فستر العوره هذا يعتبر من الواجبات وما عداه يعتبر من من المستحبات لكنه لا بد منه قال وسمعت شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول أمر الله بقدر زائد على ستر العوره في الصلاة وهو أخذ الزين فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاه فاطلق المسجد على على الصلاه قال فعلق الأمر بأخذ الزينه لا بستره العوره إذانا بان العبد ينبغي له أن يلبس ازينا ثيابه يلبس ازينا يعني يتزين كما انه اذا اراد ان يذهب الى فرح تزين لكن إذا خرج إلى الصلاه هل يفعل مثل ما يفعله إذا اراد أن يذهب إلى الى عمل أو إلى فرح أو نحو ذلك هذا اشكال يعني ثم مقارنه لابد من, من ذكر هذا وذاك حينئذ نقول إذا كان يستشعر في قلبه أنه يأخذ الزين كما اذا اراد ان يلتقي بالمخلوقين وحينئذ السواء امر وخف لكن يكون العكس إذا ذهب إلى الصلاه فلا يعتبر بزينة ولا نحوها وإذا ذهب الى لقاء المخلوقين حينئذ يعتبر الزين هذا محل اشكال هذا خلل تكاس في في المفاهيم قال فعلق الأمر بأخذ الزينه لابس ستر العوره اذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس الزينه ثيابه واجملها في الصلاه وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاه هذا لا شك انه داخل في النص بمعنى أنه لو أراد العبد وهو حسن ان يجعل لي لصلاته إذا خرج إلى المسجد سواء كان في يوم الجمعه أو في غيره أن يجعل له لباسا خاصا معظما بثمن غال وهو على هيئة حسن فيجعله خاصا بي بالصلاه هل هذا بدعه الجواب لا لماذا لانه داخل في عموم قوله خذوا زينتكم وأطلق الأخذ هنا اطلق لانه الهدف فعد ومعلوم أن الفعل من قبيل المطلق عند اهل الاصول فدل ذلك على أنه هذا من قبيل ما ادى به الباري جل وعلا لذلك فهم بعض السلف ذلك واتخذوا زينه تتعلق بالصلاة دون دون غيرها قال ويقولون يعني هذا الذي اتخذ وكان بعض السلف وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي وهو كذلك ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو كذلك لا سيما اذا وقف بين يديه فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي البسه اياها ظاهرا وباطنا باطنا بأن يخلص لله عز وجل ويتحلى بالصدق والا يلتفت بقلبه الى احد سوى من كبر بين يديه قال ومن الأدب نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء هذا من انواع الادب مع الله عز وجل اخذ الزين من الادب ومن الأدب كذلك بالصلاه الا يرفع بصره إلى الى السماء قال فسمعت شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى يقول هذا من كمال أدب الصلاه هو من الواجبات لكنه كما مر ان الادب يطلق على على الواجب كما يطلق على المستحب هذا من كمال ادب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه يعني بصره إلى الارض ولا يرفع بصره إلى الى فوق وذكر امثله مقيم رحمه الله ثم قال والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بديني والتأدب بادابه ظاهرا وباطنا يعني العمل بالدين كما قال المبارك فيما سبق الأدب هو التفقه في الدين ولا شك أن العبد والمراه يتفقه في الدين من أجل ماذا من أجل أن يعمل اذا العمل بالدين وبما تفقه العبد فيه هو الأدب قال ولا يستقيم لاحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثه اشياء اذا الأدب مع الله ما حقيقته امتثال شرعه العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه هذا هو الادب مع الله عز وجل ثم البلوغ غاية ما أمر به من المستحبات وعدم ترك شيء منها وكذلك المنهيات فيما يتعلق بي بالمكروهات قال ولا يستقيم لا احد قط الادب مع الله الا بثلاثه أشياء معرفته باسماءه وصفاته لان الباطن لن يستقيم إلا بمعرفة الباري جل وعلا ومعرفة البار مقصورة بما عرف به نفسه جل وعلى لعباده وقد عرفهم بماذا باسماءه وصفاته وافعاله فكلما تعمق العبد في معرفة معاني أسماء البار جل وعلا وصفاته وافعاله على الوجه اللائق به يعني دون غلو وجفاء بل على طريقه السلف الصالح ينيد تمكن في قلبه جميع اعمال القلوب لان كل ما يذكر من اعمال القلوب هي متوقفة على معرفه الباري جل وعلا من كان بالله أعرف كان له اعبد واخشى واخوف واحب الاخر فمن أحب الله تعالى فلن يحبه إلا إذا عرفه ومن خافه فلن يخافه إلا إذا اذا عرفه وقس على ذلك من اعمال القلوب حينئذ أعظم ما يدين به العبد ربه ان يدرس ويتعلم التوحيد بانواعه الثلاث توحيد الربوبيه وتوحيد اسماء والصفات وتوحيد العباده توحيد الالوهيه ولذلك قرر شيخ الاسلام محمد بن عبد في مواضع أن توحيد الالوهيه من نتائد توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه من نتائد توحيد الربوبيه وتوحيد الربوبيه يدخل فيه في الجمله توحيد الأسماء والصفات ولذلك جمع بينهما ابن القيم كشيخي رحمه الله تعالى أن التوحيد نوعا في العلم وتوحيد في في العمل في العلم يشمل اثنين توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وهما متقاربان يعني النتيجه تكون من كل منهما ماذا افراد الله تعالى بالعباده المراد هنا كما قال رحمه الله تعالى انه لا يستقيم له إلا بمعرفة البارجه لو علم اسماءه وصفاته ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ونفس مسعده قابلة لينه متهيئه لقبول الحق علما وعملا وحالا والله المستعان هكذا قال الرحمن ثلاثة أشياء لن يستقيم لك الأدب مع الله عز وجل إلا اولا معرفة الباري جل وعلا باسماءه وصفاته وافعاله ثانيا معرفته بدينه وشرعه يعني معرفة ما يحب وما يكره كيف تتادب بامتثال الواجبات والاوامر إلا إذا عرفت ما هي الاوامر وكيف تجتنب ما نهى عنه إلا إذا عرفت ما الذي نهى عنه اذا معرفت ما يحب فأمر به إما ايجابا واما استحبابا ومعرفه ما لا يحب فنهى عنه اما تحريما واما كرهه هل يمكن أن يتوصل العاقل إلى ذلك على جهة التفصيل الجواب لا اذا لابد من التفقه في دينه وشرعه وما يحب وما يكره ثالثا لابد من نفس عندها قابلية لابد من نفس مستعده قابله يعني تريد أن تعمل فيتعلم فيعمل اما مجرد أن يتعلم فلا يعمل هذه النفس غير مستعده ليست مستعده يعني فيها فيها عصيان قال رحمه الله تعالى واما الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقران مملوء به يعني القران الايات الداله على وجوب الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان المتادب ادرك النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابه أو من كان ممن بعدهم قال فالقران مملوء به فراس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لامريه وتلقي خبره بالقبول والتصديق كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك الا امر واحد سمعنا واطعنا ولابد ان يكون القلب ها مملوء, مملوء بالقبول والتسليم واما ان ان يقبل في الظاهر والقلب مملوء بالحقد على الشريعه ونحوها هذا لا يكفي لا بد ان يجتمع فيه الباطن والظاهر فانتفاءهما انتفاء للاسلام ووجود احدهما دون الاخر لا يكفي لو قال قائل أنا مسلمون للشريعه والنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره لكنه لا يعمل شيئا قط قط هل هذا يكفي الجواب لا لا يكفي لا بد ان يعمل في الظاهر كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا وأراد أن يرد على الجهميه والمعتزله والأشاعره الذين ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بل ردوا على الباري جل وعلا قوله فحرفوا الكلمه من بعد ما وضعه أن العقل يرد ذلك وان الشارع انما حث على العقل واحترام وتقدير الاخر ما عنده من أمور قال أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه اراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والاذعان كما وحد المرسلا سبحانه وتعالى بالعباده والخضوع والذل والانابه والتوكل فهما توحيدان توحيد المرسل وتوحيد المرسل لا بد منهما كما أنك لا تعبد الا الله كذلك لا تطيع احدا الا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهما توحيدان توحيد المرسل لا تعبد الا الله كذلك توحيد المرسل انيد لا تحكم إلا, إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من البشر يحكم البتة الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه فلا حكم له البتة ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى أن الشرك في عباده الله تعالى كالشرك في حكمه يعني الشرك كما يقع في العبادة يقع فيه في الحكم بمعنى أن من أنواع الشرك ما يسمى شرك الطاعه وقد مر معنى مفصلا في شرح كتاب التوحيد حينئذ كما يقع الشرك في العباده فيكون صرف بعض انواع العبادة لغير الله عز وجل فيوقع في الشرك الأكبر كذلك إذا صرف بعض انواع الطاعات لغير النبي صلى الله عليه وسلم بشرطه حينئذ يعتبر وقد وقع في في الشرك فلا فرق بين الشرك الطاعه وشرك العبادة قال رحمه الله تعالى فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحاكم إلى غيره فلا يحاكم الى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه يعني اذا جاء القول على النبي صلى الله عليه وسلم قال ننظر نعرض على مذهب على مذهب امامنا حنيفه او مالك او شافعي وهذا ذم رحمه الله تعالى اذا عرضه على قول إمام من الأئمة فكيف اذا عرضه على على اليهود والنصارى من باب اولى واحرى اذا ثم فرق بين المسالتين قال على عرضه ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذن له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلام أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله يعني نحمله على قول كذا الى غيره لكون قد عارض قاعدة أو رأي رجل أو إمام لم يسلم له الخلل في رأيه حينئذ الا اولى بل الواجب ان يقدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره قال رحمه الله تعالى فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال يعني أمر عظيم أنه يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح بين لا يحتمل لبسا ولا شك ولا تشكيكا ثم ترده لانه قد خالف مذهبك او خالف قول فلان من الناس وهذا لا يحل البتاء بل يخرى بل يخشى على الرجل أن يخرج من المله لأن هذا تقديم لغير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا محله شرك كما قلنا فيما فيما سبق انه قد يكون طعن انه يكون شركا في في الطاعه يقول ابن قيم ضرب مثالا وهو فيه اشاره الى قاعده جيده قال ولقد خاطبت يوما بعض اكابر هؤلاء يعني من هالبدع الجهميه ونحوه فقلت له سألتك بالله مقيم اقول سالتك بالله لو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين اظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطاب يعني شافاهنا أمرنا ونهانا مشافهة مباشرة اكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على راي غيره وكلامه ومذهبه ام لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على أراء الناس وعقولهم يعني لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا هل نقول انتظر حتى نعرضه على قول فلان ومذهب فلان وأصول فلان وقواعد فلان أم مباشرة نستجيب فقال بل كان الفرض المبادره قال كان الفرض المبادره الى الامتثال من غير التفات إلى سوى يعني سلم بماذا اننا لو واجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وجب قبوله دون نظر في قول احد كان من كان فقال له ابن القيم رحمه الله تعالى فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وباي شيء نسخ فوضع اصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمه يعني هذا فرض يعني واجب ما الذي نسخه لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب قبوله دون عرض على قول أحد كائن من كان وهل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ أم أنه باقي الى يوم القيامه من الناسخ من الذي نسخه من أين جئت بكونه يعرض على قول أحد من الناس قال فابوهيت فابوهيت الذي ابتدع وما نطق به بكلمه ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمره هو وينها ويأذن كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق إلى يوم القيامة باق إلى يوم لا تتقدم يعني لا تفتي حتى تعرض قولك على الشرع فإن كان مما أذن الله تعالى به فحينئذ قل به والا فقد تقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا باق الى يوم القيامه ولم ينسخ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم قال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو عبيده تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب اي لا تعجلوا بالامر والنهي دونه لا بد من النظر في ماذا في دل عليه الكتاب والسنه والا صار من التقدم بين دله تعالى ورسوله فصار من قلة الأدب مع الله تعالى وقله الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وقال غيره لا تامروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى قالوا من الأدب معه الا ترفع الاصوات فوق صوته فانه السبب لحبوط الاعمال فما الظن برفع الاراء يعني يخشى عليه إذا قدم رايا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبط عمله وهو لا يشع فإذا كان مجرد الصوت الذي لا ينسب إلى الشرع يخشى عليه ماذا أن يحبط عمل فكيف إذا قدم مذهبا على قول النبي صلى الله عليه وسلم او قدم قول راي راي فلان او عدلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنوا برفع الاراء ونتائج الافكار على سنته وما جاء به اترا ذلك موجبا لقبول الاعمال ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها هي هاتان من الأدب معه الا يجعل دعاءه كدعاء غيره قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفيه قولان للمفسرين احدهما أنكم لا تدعونه باسمه فلا يقال قال محمد أو يا محمد يا زمان يقال يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمى باسمه الا اذا كان ثم حاجه لذلك كما يدعو بعضكم بعضا بالقول يا رسول الله يا نبي الله فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول دعاكم رسول ثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا ان شاء اجاب وان شاء ترك يعني اذا ناداك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هذا إذا ناداك زيد من الناس انت مخير قد تلبى وقد لا لا تلبى ادعوك يا فلان قد تجيب وقد لا تجيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من اجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل لاي دعائه اياكم قال ومن الادب معه انهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبه أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستاذنه وهذا في المذهب الحسي فكيف في مذهب شرعي يتعلق بالاحكام الشرعيه فمن باب أولى واحرى وهذا من فقه الإمام رحم الله وتعالى فما قال تعالى إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجه عارضة ولم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقهه وجليله هذا يحتاج إلى اذن وليس ثم إذن وليس ثم اذن لأن الله تعالى لم ياذن لاحد ان يطيع احدا من البشر الا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عداه فلا طاعه له البت انما الطاعه في في المعروف قال هل يسرع الذهاب اليه بدون استيذانه فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كذا قال حمنا تعالى ومن الأدب معه وهذه من النفائس من الأدم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا يستشكل قوله بل تستشكل الاراء وهذه قد دقع فيها كثير من طلاب العلم إذا جاء بالمساله وقيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يشكل عليه قول شيخ الاسلام التيميه كذا وكذا وقول ابن القيم كذا وكذا هذا لا شك انه غايه في سوء الأدم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه إذا ذكرت الآية أو ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا بهما فلا يحل لأحد أن يعارض الآية أو الحديث إذا كان المستدل اهلا لا يحل لأحد أن يعارض الآية إلا بآية أو حديث حينئذ تقول هذه الآية قد يفهم من آية أخرى ما يخالف ظاهرها لا اشكال فيه أو ماذا نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أما يشكل على هذا الحديث اختيار ابن تيمية واختار المقيد ومن دونهم من أهل الجهل الان في هذا الزمن باب اولى واحرى فلا يجوز أن يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم بل تستشكل الاراء فاذا كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك كيف نجيب عن مخالفة فلان لهذا النص العكس هو الصواب فنستشكل مخالفة الإمام فلان لكونه خالف النص ولا ناتي لا الى الحديث نقول هذا الحديث يشكل عليه قول فلان وعلان قل هذا لا يجوز شرعا هذا من قله الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الا يستشكل قولهم بل تستشكل الاراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الاقيسه وتلقى لنصوصه ولذلك ما مر معنا في اصول الفقه ان الصواب ان القياس لا يعتبر من المخصصات لهذا الامر لا يعتبر من المخصصات لانه وان كان قال به جمهور الصديه لماذا لأن هذا الفرد الذي قيس وجعل فرعا على اصل اولا الدعية أن الفرع مجهول الحكم يدعي أن الفرع مجهول الحكم ليس كذلك لانه داخل في ضمن اللفظ العام فقد دل عليه اللفظ العام لأن الحكم المسلط الحكم المنصب على لفظ عام يتبع جميع الافراد فاذا كان كذلك فكيف ندعي بانه فرض فرع مجهول الحكم هذا باطل هذا هذا باطل وان كان بعضهم يجعلوا مخصصا والصواب كما كما ذكرنا قال ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه اصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقه أحد بل متى ما الحديث فهو مذهبي هكذا قال ائمه السنه لكن هذا ليس لك يا طالب العلم اذا لم تكن أهلا تبه هذه من باب تقرير القواعد العامه وأما طالب العلم المبتدئ والمتوسط أو المنتهي والذي لم يكن أهلا أن ينظر في الأدلة فيستنبط فواجب حينئذ قوله جل وعلا فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واما كل ادعى انه من اهل العلم وأنه يستطيع ان ينظر في الأقوال ويبحث هذا من الافتراء على الله عز وجل ولا يجوز البت بل يجب على طالب العلم أن يعرف قدره وان يعرف ان هذه الشريعة محمية مصانه وانه لا يتكلم فيها إلا أهل العلم أهل الرسوخ في العلم الذين تمكنوا من النظر والاستدلال نحو ذلك عنيد لا يتجرأ عليها إلا جاهلون ولا يتجروا على قول الباطل بالنسبه للحق بارجا لو على نبي صلى الله عليه وسلم إلا من قل ادبه مع مع الشرع قال ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقه أحد فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم وهو عين الجرعه هذا انتبه يا طالب العلم لا تفتي هكذا من راسك ولا تجتهد وانت لست اهلا للاجتهاد فإن من اعظم المحرمات لان يزني يا طالب العلم خير له من أن يقول حرفاً يونس إلى الي الشرعي ثم لا يكون الامر كذلك نعم هو اعظم بل جعل ابن القيم رحمه الله القول على الله بلا علم اعظم من الشرك لأنه ماذا الشرك ما جاء الا بسبب القول على الله عز وجل بلا بلا علم فلينتبه احفظ لسانك ولو اخترت قولا عنيدا نكون في نفسك يعني تعمل به في نفسك وأما بثه بين الناس ونحو ذلك هذا لا يذكر إلا على جهة النقل فحسب يقال افتى فلان بكذا وأما نسبته إلى النفس فهذا لا يجوز البت اذ واجب عليك التقليد فتعمل في نفسك من جهه التقليد وتعمل في نقل العلم إلى غيرك كذلك من جهه التقليد واما الاجتهاد فلا يحل لك البت الا لمن كان متمكنا فيه في العلم لا سيما في النوازل وما أكثر من يتكلم ويفتر الكذب على الله عز وجل فيما إذا نزلت نازله بالمسلم الكل يتكلم كالحج كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الحج الناس كلهم يصيرون علماء كلهم يصير علماء كل واحد اذا جاء مثلا قال اذبح عليك كفارة كذلك افعل لا باس لحرام جميع الناس كلهم صاروا علماء وهذا من من الجراه على الله عز وجل النوع الثالث ادب معه مع الخلق وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم يعني ليس له ضابط معين بل يختلف ف فلكل مرتبه ادب والمراتب فيها أدب خاص فمع الوالدين أدب خاص لا شك انك تعامل والديك ليس كمعامله ها صديقك وحبيبتك قل لا ثم فرق بينهما هذا هذا له سمع وطعم مطلقا فيما لا يخالف الشر هذا لا قد تنازعه قد ترد عليه قد تخالفه لا اشكال فيه اما الوالدان فلهما أدب خاص فمع الوالدين أدب خاص وللابي منهما أدب هو اخص به ومع العالم أدب آخر ومع السلطان أدب يليق به وله مع الاقران أدب يليق بهم ومع الأجانب أدب غير أدبه مع اصحابه وذوي انسه ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته اذا يختلف اختلاف الأشخاص ليس له ضابط بمعنى انه يدخل فيه جميع الاصناف بل لكل واحد من هؤلاء ادب خاص ولكل حال أدب فللاكل آداب وللشرب آداب وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب وللبول آداب وللكلام آداب وللسكوت وللاستماع آداب اذا اختلفت باختلاف الاشخاص واختلفت باختلاف الاحوال ثم قال وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه اذا تادبت بالانواع الثلاثة مع الله عز وجل ومع رسول صلى الله عليه وسلم ومع الخلق والأدبان الأولان أهم ما يتعلق بجهه البارجه لو علا وما يتعلق بجهه النبي صلى الله عليه وسلم اذ به ما يتحقق العمل بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الثالث فهو لا شك انه مهم لكن ليس كدرجه الأولى قال وأدب المرء عنوان سعادته إذا تحقق بالانواع الثلاثه فهو السعيد حقا وهو المفلح حقا وقله ادبه عنوان شقاوته وبواره ما اجمل من كلام من قيم رحمه الله تعالى احفظوها ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه اذا عنوان السعاده هو الادب وقله ادبه عنوان شقاوته وبواره ثم قال فما استوجب خير الدنيا والآخرة بمثل الادب ولالسجلب حرمانهما بمثل قلة الادب إذا كمال الأدب يقابله قلة الادب فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجا صاحبه من حبس الغار حين اطبقت عليه الصخره والإخلال به مع الام تاويلا واقبالا على الصلاه كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة هذا أصاب وهذا اخطا وتامل احوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته الى الى الحرمان اذا الأدب عنوان السعادة والفلاح وقله الأدب عنوان الشقاوة وهو والهوالبوار وهذا مختصر من كلام أهل العلم فيما يتعلق به بالادب لا سيما ماolf في الاداب الشرعيه فقد اطنب واكثر من ذكر الالفاظ التي تدل على ذلك ولكن من أحسن ما رايته هو ما سطره الامام نقيب رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فليرجع اليه وليقرا المرة والمرتين فإن فيه خيرا عظيما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين